<تصفيق> ثم <متحدث> أطار <تصفيق> الصلاة <تصفيق> هذا بالأعناق والأنعوب سد <صد> الخلل الله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 إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتظهر به وذكرى للمؤمنين اتبع ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من كما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم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 ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لِآدَمَ فسجدوا, فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك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 قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم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 لمن تبعك منهم لأملأن جَهَنَّمَ منكم أجمعين ويا آدم اسكن أَن وَزَوْجُكَ الْجَنَّةُ فكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فتكونا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين الا أن تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما كما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وَطَفِقَا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وَنَادَاهُما ربهما أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُما وَأَقُلْ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ هَبْطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّونَ وَمَتَاعٌ إلَى حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحِيَونَ وفيها تموتون قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني إِذْ أَدْمَغْ قَدْ أَزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسِ وَرِسَاءٍ قُمْ وَرِشَاءٌ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ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 قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون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 قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون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 فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا farah, واستكبروا عنها farah, farah, النار, أولئك أصحاب النار هم خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاء ورسلنا يتوفونهم قالوا, قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا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 حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لأولاهم قالت اخراهم لِأُولَاهُمْ ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم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 لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل في سم الخياق وكذلك نجزي المجرمين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 فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمُ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهُ عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ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 قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم, ونادى أصحاب رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه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 الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة, وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم, فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا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 فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين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 وَإِنَّا لَنَظُنُكَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِسَفَاهَةٍ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ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 Samykam się w tej chwili, jaką jestem, którzy جئناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا وما كانوا مؤمنين والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم.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 فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لَكُمْ ولكن لا تحبون الناصحين ولوط إذ قال لقومه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 فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدينا أخاهم شعيبا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 ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به من آمن به وتبغونها عوجا به وتبعونها واذكروا اذ كنتم قليلا فَكَثُرَكُمْ وَانظُروا وَانظُروا كيف كان عاقبة المفسدين وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا وَطَائِفَةٌ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 البأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفا وقالوا وقالوا قد مس آباءنا الض فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى ان يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل سُنَا ضُحًى وَهُمْ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ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 إنتجئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيطاء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 وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغلبوا هنالك وانطلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون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 Zdjęcia no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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَّا أَجَلًا مُّسَمًّى بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِأَنَّهُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 ما كانوا يعملون. قال أَغِيرُ اللَّهِ أَبْغِيَكُمْ إلَهً وَهُوَ فَضْلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإذَا جِئْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسْوُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أكم ويستحون نسائكم وفي ذالك بلاء من ربك عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشر فتمم ربه أربعين ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح، ولا تتبع سبيل المفسدين. فلما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه قال رب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 أخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دارا فاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها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 فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين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 لها لرفور رحيم ولم ما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها وفي نسختها هدى ورحمة للذي لهم لربهم يرهون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فَلَمَّا أَخَذَتْهُ مُرْجَفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُ مِنْ قَبْلُ وَإِيَاءِ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنْنَا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَا تَشَاءُ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 ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون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 ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه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 ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما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 فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّنُهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَا يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَا يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ صُوَالَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ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 خذوا ما آتيناكم بقوته وذكروا وذكروا <واذكروا> ما فيه لعلكم تتقولوا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم <وأشهدهم> على <أنفسهم>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 وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي أَتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ, فأتبعه الشيطان فَكَانَ مِنَ الْغَائِوِينَ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 فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي وَمَن يُضْلِلِ الْفَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ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 فَلَمَّا أثقلَ الدَّعْوَ اللَّهُ رَبَّهُمَا لَئِنَّ آتِيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا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 Powiedziałam, że nie ma wątpliwości co do tego, co się dzieje w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 خذ العفو Panie بالعرف Panie عن الجاهلين Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie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 وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذْ قُلْنَا رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ